بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن هل اتاك حديث الغاشية هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه وجوه يومئذ خاشعه عاملة الناصبة عاملة الناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من 117. ليس لهم طعام إلا من ضريع 118. لا يسمن ولا يغني من جوع 119. وجوه يومئذ ناعمة لسايه راضيه لسايه في, في جنه عاليه لا تسمعوا فيها لاغيه لا تسمعوا فيها لاغيه فيها 129. سر فيها سرر مرفوعة 120. وأكواب موضوعة 121. ونمارك مصفوفة 122. وزرابي مبثوثة 123. وزرابي مبثوثة يوم هذا سوسه افلا ينظرون الى البل كيف خلقت افلا ينظرون الى البل كيف خلقت والى السماء, كيف رفعت وإلى السماء وَإِلَ الجبكَ فَصبةَ وَإلَ الجبك فَصبةَ وَإلَ الأضك فَسطِحَ وَإلَ الأضك فَسطِح لست عليه بمسيطر لست عليه بمسيطر الا من تولى وكفر الا تولى وكفر الله العذاب الاكبر